كلم الشيخ لموقع السلام 84 لأهل جوف المثلث بهذه المناسبة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يخبر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا رب العالمين أما بعد بداية لا يسعنا إلا أن نقدم تهنئة كريمة عميمة للمسلمين في بقاع الأرض. عامة ولأهالي بلدنا جث خاصة في هذه المناسبة الطيبة الكريمة التي جاءت عقب فريضة الصيام ألا وهي عيد الأضحى عيد الفطر السعيد والذي يمثل جائزة لهم على ما قدموه في جنب الله على ما قدموه من صيام وقيام وصلاة واعتكاف وقراءة للقرآن وصدقات بدءا من الزكاة وانتهاءا بصدقة الفقر التي هي طهرة للصائم نقدم تهنئة لأهالي بلدنا الذين وفقوا في العام الماضي وهاهم يوفقون أئمةها لأن تكون الصلاة لأن تكون الصلاة جامعة في المصلى حيث يفد إليه الآلاف من أهالي القرية ونسأل الله تعالى أن يجمعهم على صعيد المحبة والإخاء كيف لا وخاصة ونحن في معترك خضم واقع لا ندري ماذا سيكون عقبه إلا أن نستعين بالله وأن نستظل بظلال إنما المؤمنون إخوة نحن نعيش في هذا البلد أخوة فنسأل الله أن يجمعنا هذا العيد لأن تزداد أخوتنا في طاعة الله وفي جنب الله نحن نشكر أهلنا الذين حقيقة المثل أروع الأمثلة وهم يعايشون رمضان من خلال صدقاتهم فقد بلغت صدقات أموالهم للصومال حيث حازوا على المرتبة الثانية في الثمانية وأربعين كلها على 215 الشكل وها هي الزكاة تضاعف أكثر من مئة بالمئة عن العام الماضي وههم الناس تجدهم يلتحمون في كل مكان وهم ينشدون طاعة الله تعالى أسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك فيهم كما, بارك الله كما أسألوا أن يبارك في جهودهم الذي قدموها وأشكر كذلك أيضا موقع السلام الذي اعتنى لأن تكون هذه الكلمة فيه توجيها إلى بلدنا وإلى المسلمين العاما فبوركتم أبوركم أيها الموقع ونسأل الله أن ألتقي دائما وإياكم عن أحياني.